بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم والكتاب المبين والكتاب المبين ان يمنح مباركه ومنها حكيب ولا يسرق كل أمر حكيب أمرا من عندنا عمرا ما سمي اللّبّ رحمة اللّبّ إِنّهُ هو السّمّي اللّعّم إِنّهُ هو السّمّي اللّعّم رَبّ السّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لا إله إلا هو يحيي وَهُوَ لا إله إلا هو لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ العبور. بل همدي تكترها العبور. فارتكي اليوم تأتي السماء بدخان مبين. فارتكي اليوم تأتي السماء بدخان يَوْمَئِذٍ نَسَى هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ يَوْمَئِذٍ نَسَى هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّنَا مُؤْمِنُونَ رَبَّنَا جاءهم رسول مبير أهل <تصفيق> الله الزكرى وقربا العذاب قليلا. إلا تاتف العذاب قليلا. إنكم عائدون. إنكم عائدون. يوم نبط في كل بطشة كبرى. تَأْتِينُ وَرُمَا مَا لَكُمْ تُرِيدُونَ فَأَتَأْتُونَ كَوْنًا عَظِيمًا تَأْتُونَ وَلَقَدْ تَنَاهَى قَدْ لَهُمْ قَوْلُ فِرْعَوْنَ وَذَٰلِكَ أَمْ ولقد فتن لا قدرهم قوم في العون وجاءهم مكولٌ جريم أن أدوا إلي عباد الله لكم جلقان مبين وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا فَاعْتَزِلُوا وَمَا أَنَا عَلَىٰ كُفْرِكُمْ مِنْ حَفِيظٍ وَإِنْ يُؤْمِنُوا فَيُؤْمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ ۚ صَوْمُ الرَّزْقِ فَأَسْرِبْ عِبَادِهِ لَيْلًا إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ فَأَسْرِبْ عِبَادِهِ لَيْلًا إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ وَأَسْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوٌ وطلقوا ببحر رهوى إنهم ذنب مغرقون نعمة كان في هاتاته ونعمة كان في هاتاته كذلك وأورثناها قوما آخر فَسَعَلَهُمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُغْلِطِينَ فَلَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُغْلِطِينَ وَلَقَدْ نَجَنَا بَعْدَ العذاب مهيد ويقد نزينا وقصوناهم على إرم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء Bersambung uh -huh. بآباء نائم كنتم صادقين فأتوا بآباء نائم وانتم صادقين أهم خير أم قوم تدع والذين قَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْهِمْ آيَةً فَأَرَوْا خَيْرًا أَمْ قَوْمٌ تُبَّارٌ الَّذِينَ نَسُوا قَدْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ أَهْلَكْنَا يقون السماء الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبُّنَا فَقَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ طعام مُنْأَسِين وَقَامَ السَّاهِرِين كَلَمُهْلِيَاوَ لِجِنِّ بُطُونٍ تَلْمَغُ يَا وَلْدُ رَبُّكُ قَهْوَانِ الْحَمِين كَرُبُّ الْحَمِين خُذُوهُ فَغَدُّوهُ الى ثواء الجحيم ثم طبوا فوق رأسه من عذاب الحمير ثم طبوا فوق رأسه من عذاب الحمير زق إنك أنت الغزيب قريم ربو الىك ما كان دور الرجل يطير ان هذا ما كنت به انت رسون من سود و استبرق المتقدمين. رسون من سود و استبرق المتقدمين. كذالك وزوجناه بحور النعيم. تَرَاوَدُوا وَدَارُوا الْأُمُورَ الْعُظْمَى يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاتِنَةٍ آمِنِينَ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاتِنَةٍ آمِنِينَ لَا يَدْقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ الْأُولَى لا يدوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم صبلا من ربك فظلم ربك ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم فإنما وثرناه بلتانك لعلهم يتذكرون فإنما وثرناه أَمْ كَانَ عَلَيْهِمْ لَكَبَّتُونَ فَرُتَكِبِ إِنَّهُمْ مُتَكِبُونَ أَوْ إِنَّهُمْ مُتَقْبِلُونَ